لا نعرف من إسلامها إلا الأسماء أما الأشكال والهيئات فلقد قلدوا وتشبهوا بالكفار ربوا لنا أجيالاً هجرت المصاحف والمساجد وتسجد عند أقدام المطربات والراقصات ربوا لنا أجيالاً بدلت الخنادق بالمراقص وبدلوا البنادق بكؤوس الخمر المطرعة ربوا لنا أجيالاً تعيش على النمسات الحانية والنغمة الهادئة والصاخبة وما أكاد ميستر إلا ثمرة من ثمرات جيل الموسيقى والألحان فماذا تنتظرون ماذا تنتظرون من جيل الموسيقى والألحان وجيل أكاد هل تريدون من هذا الجيل أن يحرر الأقصى أو يسترد الجولان أو أن يطرد الغزاة من العراق كلا هؤلاء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 بل سيتبادلون معهم الكؤوس وسيلعبون معهم القمار نعم هناك منافقون وعملاء ومنبطحون ومطبلون لكن لم نكن نظن أن لهم مشجعون بالملايين ومتابعون لا يحصي عددهم إلا الله يا الله وصلت مجتمعاتنا إلى درجة من الديافة حتى تعرض القبل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 لتزرع في نفوسهم أبشع صور السقوط والانحطاط ومع التكرار والاستمرار تصبح الرذيلة أمرا طبعيا في حياتنا وتصبح الفضيلة في حياتنا تخلفا ويصبح الحياء عقدا نفسية ويصبح العفاف والطهر والستر رجعية وغباء ولازلنا نقدم لهم التنازلات علهم يرضون عنا.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 مالك من الله من ولي ولا نصير